Se <truus> <truus> العلى صوت الرشاشه حينه وصوت المدفعي العلى صوت الرشاشه حينه وصوت المدفعي قالوا شمال تلبيب يا بصاره عمليه امنا سألنا يا ابو رعفة و النبي امنا سألنا و النبي الو الفتحوي يبن احنا رجالك يا ابو عوار منهاب المليء يا زريب بزول وعيني يا زاريب حبيتك ستين ومين اللي عيري يا زريب بزول وعيني يا زاريب حبيتك رأفات ومين اللي عيري واللي حب الله هي Ah soo ah <تصفيق> لا <تصفيق> الشباب الموجدين حبايبي الشباب الشباب الصور جديد سمونا كبل الفقر الدبك حبايبي الجميع ايدينا فوق حبايبي اللي بيحب العريس رافت ايدينا فوق حبايبي عاشر عاشر وشاويش عيسى في دار الوله حبيبي عسر يلا عطبي على الفتقوي على الشمالي وعلى Se hope uh -huh. Jibitme syyä ja kallistin Jibitme syyä ja kallistin Wallahe, rafatin, jasen kallistin Jibitme syyä ja kallistin Jibitme والعب انا ابو هني انا النجار اللبايت خليكوا هو البنت دي امها يما ونتي عشرين يا 20 ونهلي السلام 20 غربيه 20 نف Olen ainoa. Olen ainoa. يا <تصفيق> راك الوضع الفلسطيني فيفا في في اقليم مدينه رفح اقليم مدينه طولس اقليم الوسطى اقليم غزة اقليم الشمال كلها بترحب وبتتهني سناره ابو شريف هذه القصه عن قضيه